أعيك أعيك أحمد الله نسمى الله ونستعين ونستهديه ونستغصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مؤمن له ومن يؤمن فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعث كنا أننا نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تكييف وذكرنا معنى التحريف وقلنا هو هو أي جماعة؟ صل الله عليه. أحسن تبارك الله فيك. لف صرف في اللف عن معناه من غير دليل. لازم من غير دليل. لأن إحنا ممكن إنه أول بدليل فلا يكون في هذا الح في هذه حالة تحريف إنما يسمى تويل. وضربنا مثال بقول تعالى إذا قرأت القرآن. فَتَسْتَالِ بِاللَّهِ مَا شَفَرْهِمْ ومعنى الآيات إذا قرأت القرآن وانتهيت من القراءة نستمعين طيب عظم الشجال إلى حد قديم نعم؟ خير ذكرنا أن معنى التحريف هو طرق اللغض عن معناه من غير دليل. لأننا قد نصرف اللفظ عن معناه ولكن لذليل وذكرتنا النساء أن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستهد بالله فعلى الآية إذا قرأت القرآن فاقرأت من اقتراءة فاستهد بالله لكن ما فرأ أحد هذا أننا نقول أعوذ بالله فرزين بعد الانتهاء من اقتراءة إنما نقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم قبلاً قبل, قبل القراءة صحيح؟ إذا انطرقنا هذا عن المعنى المتلاغب لوجود ما يدل على ذلك وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل الله من غير تحريك ولا تكيير لكرنا ما معنى التكيير هو حكاية الكيف حكاية الكيف يعني ايه حكاية الكيف قلنا لربما احد يسأل كيف ذات الله ولربما احد يسأل كيف يد الله كيف هي ما كيفيتها ما حقيقتها ولربما احد يقول لله يوضيح فكيف رده كيف هو نقول أن كيف مجهول غير معلوم لنا لأننا قلنا أن مسائل العقيدة أبدا لا طريق للعقل ولا للغاية ولا للإجتهاد فيه فالله تعالى ما أخبرنا كيف يده ولا كيف ذاته ولا كيف وجهه إنما نؤمن بهذا فقط لكن كيف هو؟ طيب حد يقول لي كيف لا يعلمنا الله تعالى بكيفية وجهه وكيفية يده نقول أن هذا لا يبرط بعقل الآذنيين في هذه الدار فعقولنا محدودة قد لا تتصور كيف الله ولا كيف ذاته ولا كيف يده ولا كيف وجهه ولا كيف ثناه. فهذا أخطر من عقولنا وأعظم من فهمنا. ولذلك كان يقول كثير من العلماء أنه لا يعرف كل هداته سبحانه وتعالى. وضربنا مثال. فقلنا أن هناك من المخلوقات ما لا يفطي أحد أن يتفور فإذا ضربنا مثالا بالجنة قالت الله الضهر عليه وآله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بجمه مهما يقفر على ذلك من الجمال في بستان الناس، فالجنة أعظم منه إذن الجنة التي هي مخلوقه لا تتطور فكيف بالخالق انها سبحانه وتعالى ابدا لا يتطور ولذلك قال لما قيل مالك عن الاستواء كيف هو كيف استوى فشرق رأسه ثم قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى معلوم المعنى والكيف غير معقول أو مجهول غير معقول لا يقال أبداً لأن هذا الشيء لله سبحانه على صفر الصفات والصفات والذات لا يمكن أبداً أن نقول كيف هي ثم قال والإيمان بواجب لأن الإيمان به من الإيمان بالقرآن لأن القرآن هو الذي نطق بأن الله تعالى استوى على العرش صحيح؟ فكان الإيمان له واجه والسؤال عنه هدعا قلنا هدعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابا ما سأل هذا السؤال أبدا وما ورد أن أحدا من الصحابة والرضي عليهم وهم أحرى الناس على العلم أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف الله كيف ذاته كيف طفته ما حدث هذا أبدا ثلاثة جماعة ومن غير تمثيل ما نعنى التمثيل نعم إثبات المثيل للشيء وفي الصلاة إثبات مثيل لله سبحانه وتعالى من المخلصة ومن غير تعطيل تعرفون التعطيل؟ ما معنى التعطيل؟ <تصفيق> الإنكار، إنكار الصفات، بمعنى نقول أن الله تعالى توا على عرش، الستوى صفة للنور لا، ها؟ الستوى صفة لنا، صفة للنور صفة، قولي لي ليه؟ الستوى صفة. وصف الله تعالى بها نفسه فقال ثم استوى على العرش فرتجنا طيب هذا الاستواء هل ممكن أن يشبه استواء المخلوقين فإذا استوى فأنت ومنعت على الكل هل استواء المخلوق زي استواء اللي عند جل الجواب لا فهم يقولون ليس من صفات الله الإسواء وأن الله مستوى على العرش صلاة جماعة قالوا أن الله لم يستوي, لم يستوي على العرش فأنكروا هذا السفر إذا كنا لهم قالنا لله يد فلا فل ليس لله يد طب ما تقولون في قوله تعالى بل يداه مخصوطتات قالوا نقول أن ليس معنا على الفضرة. خلاص قالوا ان معناها الفضرة وليس معناها ان له يد لاننا لو قلنا يد يبقى بالمخلوقين وهذا خطا فهل هذا كلام صحيح ولا لا؟ صح هو خطا؟ هم يقولون لو قلنا ان لله يد يبقى بالمخلوقين كلامهم هذا صحيح ولا خطا؟ صح لماذا خطا؟ اتفضل ايه يا جماعه؟ يا والله باقيه مين عايز ايه؟ لا لا لحظه اتفضلوا لا ليس وليس بارك الله بك ما كلهم انكم افتقدكم لان انا لست او ليس معنى قولنا ان لله يس ان نقول انها كل رياض المقروطين أبدا إنما نقول له يد تليق بدلاله وكماله سبحانه وتعالى ولا نكلف أن, أن نقول أن نقول أنها تشبه يد المخلوقين أبدا لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أجد في نفسه سمع البطر في وقت قال فيه ليس كأنه يقول سمعي وبطري وكل صفات ليس كالصفات المحضور عشان كده جماعة احنا نقول بعض صفات الله عز وجل نعرفها ما هي وكيف هي وكيف نظر من هذه الصفات صفة العلوم صفة العلوم هل صفة العلوم ثابتة لله عز وجل ولا لا هذا ما سنذكر اولا نقول أن عضو الله عز وجل إما أن يكون علو ذات أو علو اتصار علو ذات أو علو الايه؟ أتصار معنى علو الذات أن الله تعالى فوق عباده بذاته بائن من خلقه من الله تعالى فوق عباده بذاته وعلوه الصفات أنه ما من صفه كمان إلا ولله تعالى أعلىها وأكملها يبلو علو ذاته وعلوه إيه ألو الزاد و ألو الصفار ألو قلنا كلنا أن الله تعالى فوق القلب جميعا ولمس أحد من مخلوقاته فوقه سبحانه وتعالى فهو فوق كل المخلوقين أرد طيب ألو الصفار أنه ما من صفة كماش إلا ولله أعلاها يعني يا جماعة صفة العلم بصفة مدحة ولا دمت لله أعلاها فعلم الله عز وجل لا منتهى له من أجل ذلك لما قطب موتا. ابن عمران عليه الصلاة والسلام فقض يرمن لله إسرائيل فلما انتهى فبعه رجل فقال هل هناك من هو أعلم منك يا موسى قال لا فعبد الله عليه إذ لم يرض العلم إلى الله ما قال الله أعلم بل قال لا أحد أعلم مني فراض الله تعالى أن يبين له أن علمه في علم بعض المخلوقين لا شيء فما بالك بعلم الله عز وجل والقصة الطويلة التي تعرفونها قصة الخضر عليه السلام وفيها أن عصود وقف على طرف السفينة فنقر نقر نقر في البحر نقرأ أو نقرأ فقال الخضر عليه السلام يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله عز وجل إلا كما أنقص هذا الغصور من البعض. تتخيلوا هذا العلم؟ طيب هذا أمر ممكن أن تتخيلوه لكن لكم أن تتخيلوا ما هو أعظم؟ لما نزل قوله تعالى واليهود يتألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح جاء الجواب يسألونك عن الروح قل الروح بالأمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فاليهود ما أعجبهم هذا الكلام قالوا كيف ذلك وقد أوتينا علم القرآن وقد أوتينا علم الثورات يعني ذلك أوتينا من العلم علم قليل وعلم التوراة كله نعرفه فأنذر الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربدي عسيم المداد يعني يا جماعة الحجر لو أن البحر مداد لكلمات ربي لا نفذ البحر قبل أن تنفذ بحر واحد جاءت آية أخرى ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلم كل شجرة يعني كم شجرة في الدنيا؟ ملايين لا ملاط، فهم؟ ملا؟ ولو أنما في الأرض من شجر أقلم صنع أقلم والبحر يمده من بعده سبعة أبقو ما نفذت كلمات الله يعني سبعة أبقو ولا ينفذ مع ذلك كلمات الله؟ نعم فلو كانوا كمانية تنفذ الكلمات؟ فلتو أحد ذينا الجبعة فالآل العلمين أما العرب كانوا يضربون مثال بالعزل الكبير بالسبعة والسبائل بالسبعة والسبائل فعلا كلا كلا كانوا يضربون مثال في الكثرة يعني نسمعون نضرب مثال في الكثرة جنوني يا جماعة مليارات كانوا عند العرب عدد السبع والسبعين السبع والسبعين ونذلك قال الله عز وجل الله للنبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين طب لو استغفر مئة برضه لا لأن استغفر هذا ليس العدد معين إنما هو مثال لكثرة العدد للاستحالة مهما تستطر الله يا محمد سبعين مئة مئة وتبعين آلاف مليارات لم يقتر الله له. فكذلك سبعة أرسل هذا ضرب مثال للتكثير إذن لو كانوا آلاف البحار لا تنفذ كلمات الله هات اعظم عالم. ممكن يكتب قد ايه? ممكن نجيب لهم يداد قد ايه? هم? ابدا. صحيح? فدول السبعة الارض خاصة. والسبعة يدوهم سبعة فسبعة فسبعة الى لا منتهى. هذا هو علم الله. خلاص يا جماعة? ف... لابد بد أن نتعلم ونتعرف على صفات الله عز وجل من هذه الصفات صفة العلو. صفة العلو قلنا علو ذات وهو أن الله تعالى فوق القلب. وعلو الصفات ما من الصفاء إلا ولله أعلىها وأجملها. وضربنا مثال بالعين. العين صفة كمال، لكن لله سبحانه وتعالى أعلمها أعلاها وأشملها خذي على هذا كل الصفة صفة الحلم تفيد يا جماعة من حلم الله عز وجل أن ابن آدم يطب الله ومع ذلك يحلم عليه ولا يخذ تخيل مثلا لو راجل تقدر عليه وترضى أمك أو ترضى أبيك ماذا تفعل ممكن أن تحتله كده هكواحد بس يخطأ في الذات الملكية بعينه فيه إعدام صح كده كلمة وهذا مخلوق مثله لكن الله سبحانه وتعالى يجيه ابن آدم ويسب ويداعي له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على ادم سمعه من الله لا احد اصبر على ادم سمعه من الله انهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعاتيهم سيادتكم كده يا جماعه يقولون أن الله ثالث ثلاثه ومع ذلك يقول افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فما من صدق إلا ولله سبحانه وتعالى أكملها وأعلانها. طيب علوم الله عزوجل على الخلق هل فيها دليل من القرآن والسنة؟ الجواب نعم. فإن الله تعالى في القرآن صرح بأنه فوق الخلق، فقال: والله القادر فوق عباده. وهو الفارئ إيه فهو قاعدين يبقى الفضية دي تدل على ولا لا تدل على ملوّن وقال عن الملائكة يقافون رضون أين الملائكة أين الملائكة يا جماعة بريكت على ما كده تعالوا بقى تعالوا دلوقتي تعالى انا على الرو الرو المكان فوق خلاص ها ده وهو القاهر فوق عباده يعني المعنى لن تنعباده أحد فوق الله هذا تنافى علو الله عز وجل ليت شيء مخلوق فوق الله ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وأنت الطاهر فالأول والآخر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء طيب يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم أين الملائكة يا جماعة؟ في السماء ما كده ومع ذلك الله فوقهم الفوقية تدل على على الألو طيب أيضا التصريح بأن الله تعالى في السماء السماء في الألو ولا في السفر في الألو طيب ما الدليل على أن الله في السماء؟ آمنكم من في السماء من في السماء والنبي عليه الصلاة والسلام فأل الجارية أين الله؟ فقالت في السماء قال لها ومن أنا؟ قالت رسول الله فقال لصاحبها أعطفها فإنها مؤمنة فإنها مؤمنه فالله تبارك وتعالى في السماء وهذا علوم ايه ثاني اجيب له على العلوم انزال الكتب النزول يا جماعة يكون من فوق ولا من أسفل من فوق الله نزل احفال حديث إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا السورات فيها هدى ونور، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى كل ده بيدل على أن الله تعالى في السماء. أين العرش يا جماعة فوق السماء سريعا صحيح؟ هذا خطأ. صحيح، والله تعالى يقول ثم استوى على العرش، والعرش فوق السماء. يبقى هذه جهة علو ولا لا يا حلو. كذلك التصريح بالصعود إليه يصعب الكلم الطيب. إليه يصعب الكلم الطيب. التصريح بالطعوب بليل على علوم الله عز وجل كتبتم طيب طمر الملائكة والروح إليه ما معنى العروض الطعوب ومنه ناراج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء كبالك التصريح بالنزوء التصريح بالنزوء والنزول يكون من أين يا جماعة؟ من فوق من أعلى فقال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فالنزول يدل على أنه كان العلوم فوق النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يخطب ويعظ الناس وما يقول اللهم فشل اللهم يشير إليه إلى السماء اللهم يعني كانه يقول أن الله في السماء اللهم صحيح ولا لا السيدة زينة بنت جحش من زينة بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سنتي بارك زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تظهر على سائر نتائه وتقول زوجكنا أهلي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات فهي تؤمن أن الله فوق السماء ببيع على مستوى على عرش إشار إلى قوله تعالى فإذا قضى زيد منها وترًا زوجناكها فلما قضى زيد منها وترًا زوجناكها فينبوها زوجنا فللأولياء فللشيوخ لا من الذي زوجه من صدّي ولا شقاق ما في بعض الناس يزوج بنته يتلقي شيخ شعراوي يقول له أنت الوتيك يتشرف بوكالة الشيخ كبير الشيخ الشعراوي أو الشيخ فلان أو الشيخ عينان أنت الوتيك لكن زوجها أنت لكن ما الذي زوج زيناك الله سبحانه وتعالى فكان تفكر على نتاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الزيجة زوجناكها أي الذي تولى تذويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب العزة تبارك وتعالى فوق فوق سبع من منقض عظيم ولا لا يا جماعة ونأب ليست في المنقض العجيزة لزينة زينة بانتجاه كان ضربة لمن؟ لعائشة في حادثة الإيف كان لديه عليه السلام كان يستشير يستشير علي ابن أبي طالب يستشير أزواجه فساءنا زينة هل ممكن أن عائشة تقع هذا؟ فقالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله أحمي سمعي وبصري يا رسول الله الكلام تقولي كلامه؟ يعني هي تستفيد من أن فقل لا يا رسول الله وكذا أو هذا كلام صحيح طريق ممكن أن يحدث لكنها قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله ولذلك عائشة ويستبدحها وتذكر من ملاقبها و قالت فأما زينك فقد عطمها الله بالورع عطمها الدين فلن تقل في عائشة شيء خاسبها الله عليك كذلك في معركة بني قريبة تعرفون حادثة بني قريبة النبي عليه الصلاة والثلاث لما رجع الأحزاب خائبين جاء ليخلع ملابس الحرب جاء دبريل ينهى الناس عن يخلعوا لباس الحرب من الملائكة لم تخلع ملائكة الحرب انطلت إلى بني قويضة النبي صلى الله عليه فطلبوا أن يحكم فيهم رجل من المسلمين من هو؟ سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما جاء سعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد أصيب بسهم في إكحالف قال قوموا لسيدكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لصلاحه ودينه وفكواه ومصادره لدين الله وللإسلامه ولأسود الله صلى الله عليه وسلم هذا قال الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض منافله لما جاءت له حريرة هذية فأقد الناس يقلبونها يتعجبون من تسمها قال لا تعجبون من هذا فوالله لما نزيل سعد في الجنة أرض من هذه هذا وسعد قال أحكم فيهم أحكم فيهم يا سعر قال وينضي حكمي على من ها هنا على الجميع نعم فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلته يعني المقاتلين الرجال جاءت فيهم يقتلوا فقال حكمه رضي الله عنه فقال الملي عليه الصلاة والسلام قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبع للسماء فدليل على المرضى عز وجل عالم على صرفه والأليل كثير على هذا أو في هذا الباب ومنه أيضا أنه ما من المسلم يريد أن يدعو إلا وينظر فينا جماعة ينظر إلى السماء يقول يا رب وأنه عليه الصفة والسلام في بج يرفع يده إلى السماء حتى يسقط ردانه عنه من كثرة ما ينادي الله سبحانه وتعالى حتى يأتي أبو بكر فيتسمه من الخلق ويقول كفاك مناشدتك ربك فإنه منجد لك ما من وعه فإذا دليل الفكرة أن كل إنسان إذا قال يا رب لا يفعل لك هذا وينظر إلى أسر إنما يقول يا رب ولذلك كان رجل ممن ينكر أن الله تعالى في التماث ربا احدات السلم يوما يدعو الله ويرفع يديه للثناء وعنها للاستماع قال لماذا ترفع يدك عليك ترفع في كل مكان كما تدعو قال ولدت من فطره ولدتني الفطره فطره اي رساله ان هو يقول لك طيب صفه كل صفة الكلام صفة فابتة لله تسحانه وتعالى طيب يا جماعة أما نيجي نقول أن صفة دي تبقى صفة ذات والمصفة فاعلة بلطة يا جماعة لاحظة عشان أفكركم بس باللي احنا قلناه قلنا أن نتطرق أن نقصد إلى ذاتية وكالية صحيح؟ قلنا نعمة ذاتية <تصفيق> التي تنفج عن الله سبحانه عنها خلاص؟ طيب والفعلية تنفج عن نعمة ذاتية هل يمكن أن نقول الذي يفعله الله وقت ما شاء أو لا يفعلها صح كيبا؟ <تصفيق> الإرادة لدينا أمر الله تبارك وتعالى يريد أن يفعله أو لا يفعله لبدايتم وإيه؟ ثالية خلال؟ فهي التي تنفتك علي الله عن البيان أو طولي التي يتعالها الله أو لا يتعالها وقت ما يتعال حاجة يا خلاص طب طيب العلوم احنا نقول العلوم اللي هي التوصية فهكرة يعني هو فقط عباد هل ممكن يشاء شاء الله الرجال أن يكون أسهل إله؟ لا إذا لا يمكن أن تكون كالي هو العلوم تتعالي معا؟ شكرا هذا العكس التوالي، لأن التوالي يا جماعة، سين، <تصفيق> محددة، قبل أن يخلق الله العرش، هل كانوا مفترضين عليه؟ لا طبعا استوى لما خلقه سبحانه العرش، كان عرشه على الماء، ولم يستوي عليه. ثم لما خلق السماوات والأرض، <تصفيق> استوى على العرش. يبقى لا. فرية طيب، صحيح حلو. مين يقول صفة في الكلام صفة في الكلام طبعا أعطينه ورمتعطينه ورمتعطينه على الكلام أعطينه هل رمضونه؟ شكرا؟ صفة في الكلام حاج باع شاطر كده يقول لي هي صفة ذاتية ولا فعلية هي فعلية عندي تمشي لثنيت تمشي لثنيت جاتية فعلية لثنيت جاتية جاتية وفعلية عن كيف؟ لثنيت جاتية عن كيف؟ يا صادت عيو وشك يشمع بارك الله بصوا جميعا بصوا جميعا اه اه, آه. صفة الكلام بالقول أنها صفة ذاتية من جانب وفعليا من جانب الأرض الله عبد الله خمس قال قولها يا صفنا يا جماعة كان مفترض صفة بالكلام هذا ما كانش بتتكلم برطوة جماعة ما ينكسن أو صفة لله عز وجل إلا وكانت أدالية ولذلك العلماء ذلك المضحر ليت بعد خلق الخال استفاد اسم الخال شو يقولون هم لي يا جماعة ليت بعد خلق الخال استفاد اسم الخال يعني كلام ده يعني كان اسمه الخالق قبل ان يخلق شو هوله لا طيب. الكلام هل كان يتكلم ولا كان لا يستطيع أن يتكلم ثم يتكلم؟ هل شكلك يبقى كان ولا يزال يبقى من جهة أنه كان ولا يزال هي ذاتية ومن جهة أنه يفعل وقتما شاء ولا يفعل وقتما شاء فايه يبقى صفة الكلام صفة ذاتية ثاني صفة من ذاتية ثاني خلي أقولكم يا جماعة في كثير من الصفات الذاتية ممكن أن تكون ذاتية ثانية وقتكم ثالث من ثلاث صفة الرحمة ذاتية ولا فالية الاثنين طب لو الله شكرا ولينا ماذا قال الاثنين قول لينا نعم، بالضبط. هو الناس الواحدة يعني الناس ما أصل إلى ااا جمع واحد من واحد فحاجة الأثناء والتفاوض يعني تتفق معني، ولما تتفاوض يعني هو واحد فقط من, من, من, من يعني. تراضي، يمكن ش ش تراض ترضى، يمكن يعني ااا إذا كان الناس على الناس هذا الناس لما بائع وعفنة كل شيء، فممكن تكون زادين من أبريك. تالي لان ربنا بيرحم طيب, طيب. طيب. طيب. احسنتوا الرحمه جماعة جماعه الخطبه الجزئيه كيف ذلك الطاقه طالما الرحمه هل تنفك عن الله لا لا, لا تنفك عن الله فالرحمه له شيء ذلك تمام وفعلياً من كونه يوصل هذه الرحمه إلى عباده توصيل الرحمه يا جماعة كيف هذا الأشخاص؟ مرحب أما يرصى باع عن الإمسان رحمه ولا أما يرصى العزال عن الإمسان وجبت له النار no, يبقى رحمة ولا يبقى توصيل الرحمه هذا باع إنما الله سبحانه على أصلا متصل كلا وجلدا بالإله بالرب فلابد فهي لا تنفك عنه سبحانه إحنا انا أرحم من يميل قلبي إليه لكن اللي ببغضه لا أرحمه لكن ما حتى ما غضت الأذى الله يرحم الكافر اليوم فيرحم الكافر في الدنيا بيه يا جماعة بالرز بالمعافظ كده بأن يعطيك ما تقوم به حياة الكاثر بحر ولا لا ولذلك يا جماعة فرقوا بين الرحمن الرحيم فأب الرحمن الرحيم الرحمن صفة ذات ترى؟ رحمة ذي فيه يرحم ال الجميع، وإذا ذق ثم استوى على العرش الرحمن، لإنه مستوى على جميع خلق المؤمنين صحيح ولا لا؟ والرحيم دائما وعادة في معظم آيات القرآن أن وكان للمؤمنين يؤلم المؤمنين لهم الإيه الرحمة الآخرى. يبقى هو رحمن الدنيا والآفرة ورحيمهما لكن الرحمة الآفرة باسم الرحيم لكل مين للمؤمنين فقط؟ قدرت يا جماعة؟ نعم آآ بط يا نعم نحن نقول إن كل إسم كل القاعدة كل ايه؟ يأخذ منه؟ ها؟ صفة؟ او اكتر صفة او ايه؟ او اكتر اي دولة كمان؟ ها؟ صفة زي ايه قلنا زي الاستواء زي النزول زي الفوق زي البغض زي الكره طيب فعل في فين فين اللي انت بتقوله الله خير فين ده اللي انت أبوكيين هو أبوكيين لا لا في فرق بين قادر واستوى تقريبا قادر واستوى هل كان الله عز وجل قبل أن يخلق العرش مستوى عليه؟ خلق العرش ولا أن يستوي عليه؟ متى استوى؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى خلاص؟ خلاص؟ صفة أو نعم. لا؟ مفيش تكملة؟ لا؟ لا؟ لا؟ كل إيه؟ بيحمل صفة أو الرحمن الرحيم صفة ايه يا جماعة؟ العليم صفة ايه؟ <تصفيق> <فلص>؟ الغفور وهكذا <تصفيق> احنا قلنا تعريف الصفة الزاسية هي التي لا تنفك عن الله خلاص؟ يعني ما ينفعش يبقى ربنا بخلافه هل ممكن ربنا يبقى في السفر؟ صفة الكلام كل من الصفات الفعلية اللي هي يا جماعة الذاتية ذاتية من حيث اكتبوا بقى اكتبوا يا جماعة ذاتية من حيث ان الله تعالى متصف بها ولا يزال. وأنه يتكلم وقت ما شاء بما شاء أجل أجل. ذاتية الحيث أن الله تعالى مستطف بها ولا يدى وأنه يتكلم وقت ما شاء بما شاء وهو كلام يليق بجلاله وكماله طيب يا جماعة كلام الله بحرف وطوط فرم غير حرف وطوط ها؟ حرف وطوط حرف وطوط حرف وطوط طيب طيب بحرف طيب يا جماعة اصلي احنا ليه بنقول حرف بحرف وطوط لأن الكلام لا يكون كلام إلا إذا كان بحرف وصوت. طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الله تكلم أصلاً؟ وكلم الله متقدماً، وجلمه ربه، وإذا قال ربك للملائكة قال، فدل على أي جماعة على الكلام؟ إذن قلنا يا نور ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العليم الكبير وإذ قال ربك الملائكة أحسنتي بارك الله فيك وكل نظر بدعصاك الحجر والنبي كان يامينك يموت ده كلام ها فاداه ربهم حتى يسمع كلام الله ابناده ربهم ابن ربه. <تصفيق> الواحد ممكن ما يكونش كلام نعم احسنتي أحسنت. ماش ها إذا أيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يحميني حتى أبلغ كلام ربي أتبلغ كلام ربي إذا نخلص من ذلك أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي له حرف وصور ولكن كلامه يليق بجلاله وكماله من غير كيف طيب ليه يا جماعة أهل البدع أذو أن الله لا يتكلم وحل المشكلة بالزاي لأن القرآن كله يثبت أن الله تعالى ما ذال ولا ذال يتكلم؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. إذا كان فيلس الأخر من الليل يقول هل يقول هل من اللي يقول؟ خلاص؟ طيب أهل البدا يقولون أن لا لا لا أرد أن نقول أن الله يتكلم لي جماعة هل وإذا قلنا أن الله يتكلم؟ فإننا بذلك نقول قد شرب أنه الخبر فأنا نقول إذا قلنا أنه يتكلف ألابد أن له فم ولسان ولا هساس وميلة هل نتلم لهم بذلك؟ لماذا؟ ها؟ أحسن سألتك أنا مع السنة أنا بقول هما بيقولوا كده طالما بيتكلم ولن يكون له فم ولباس ولهفاة وما ندث. ها؟ أحسنتي ماذا كانوا يتكلمونه؟ إنما هما بيقولوا كده كيف أنا رضي عليهن فضلي؟ أحسنتي بس برضو أبدًا رضي عليهم إن تكلمونه بالعقل يا جماعة. وإذا أردنا أن يكون عندنا برضو عقل في ألف سنة. ما تونين يحققون عنده المطلوب الا انهم يستطيعون أن يعني يجاروا هؤلاء في مسائل العقل ايضا نعم طيب يا جماعة طيب طيب يا جماعة طلعوا على رسول الله نقول لا يشترط للمتكلم لأن يكون له ثم ولسان ولا هتاف وهذا موجود في المخلوقين فإذا كان ذلك في المخلوقين إذا كان ذلك في المخلوقين لمنهم من يتكلم بلا ثم ولا لسان فما ذلكم بالخارج يعني يا جماعة للسلام النملي له فن ولسن قالت من لكم يا أيها النملي والنملي بيتكلم ولا لا هذه الجدران تؤمنون أنها تتكلم أيها المستدعة يقولون نعم وإن من شيء إلا يسبح، إذا هذه الحيطة تسدح هل لها لسن؟ جل عن نخلق يصرق كده يصرف كثراف الطفل في بعض الواياس وكالعشار في بعض الواياس الأخرى طيب إذا كانت هذه المخلوقات لا يشترف لأن تتكلم لسان شكتين وفم ولا هتف الله تبارك وتعالى بذ أولى له كيشية لا نعلمها فنقول لهم أنتم افتداءً شبهتم المخالف والمخلوق. ثم عطلتم. ثم عطلتم ايه؟ عامل حسين. حاجة الاولى انهم شبهوا. طبعا ما قلت يتكلم يبقى لازم يبقى زينة. هذا ايه؟ تشبيه. ثم عطلتم يقولوا لا. هو سواء يتكلم لازم يبقى زينة. طب مسؤول انه يتكلم ولكن بكلام يلقي به بكيفية لا علمه وخلاص الموضوع. يلا نكتب جملة. أهل البدع يقولون إن القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بالنفس والنصر والحرد فليس بكلام الله. بل هو عبارة عن كلام الله. بالله أخرى. طيب أخرى. خلصاتهم لكين طيبين. من الأول. أعلى البدع يقولون إن القرآن ليس كلام الله تعالى. خلاص؟ ولكنه. هذا كلامه. عبارة عن كلام الله. خلاص. خلاص. لأن كلام الله عندهم. هو المعنى القائم بالنفس وأما الطوت والحرف فليت بكلام الله بل هو عبارة عن كلام الله والمعنى يعني معنى كلامهم أن هذا القرآن مخلوق ليعبر عما في نفسه ان هذا القران مخلوق ليعبر عما في نفسه وده قول الاشاعره <تصفيق> طيب يا جماعه هم عايزين يقولوا ان الله تعالى لا يتكلم بحرف مسموع طيب كيف يخرجون من الآيات والأحاديث التي تدل على أنه يتكلم وكلّم الله موت قال لا. هو يتكلم نعم ولكن الكلام عنده وليس بحرق وصوت، وإنه معنى قائم بالنفس يعني ربنا عندي والحالي طب يقوم يعمل إيه؟ عشان نبلغ هذا الكلام يقوم يعمل بعض الأصوات أو يخلق بعض الأصوات فيسمعها جبريل فيفهم مراد الله شفتوا الكلام؟ فوزير بيقولوا أن الله عز وجل إذا كان في جسو شيء عايش أولد فكلامهم وحاشا لله يعدى فماذا يفعل؟ يحدث بعض الأصوار فيسمعها جبريم فيفهم مراد الله شفتوا الكلام؟ أحسن الله قادر أن يقول شيء أحسن ايه الاثل ربنا اللي يخلق كل ده وهو مش الاثل مش موضوع الاثل خلاص يبقى هذا كلام لا يقبله عقل أفضل لماذا هم بيقولوا جماعة أنه كلام قائم بالنفس جبريل عليه السلام فهمه من الله عز وجل فبلغوا طيب لما كانش في جبريل وجاء موسى عليه السلام إلى جبل الطور وكلمه وربوه أين كان جبريل هو كان بيسمع كلام مين مباشرة من غير جبريل يسمع الله كده وكلمه ربه. وكلم الله تكليما. وكلم الله مدة تكلما فرد وكلم الله مدة تكلما لا ترى لا ترى طيب الآن يبقى نص كلام الأشاعرة صحيح طيب المعز والأماز قالوا قال في المعتزلة كلام الله ليس المعنى القائم بنفسه. كلام الله ليس المعني القائم بنفسه. لكن كلام الله مخلوق. كلام الله إيه؟ مخلوق كسائر المخلوقات. لحظة. لحظة. خلاص يا جمام يقولوا إيه أن القرآن مخلوق بمعنى اكتبه يخلق كلاما ثم يضيفه إلى نفسه إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله مش بقول ناقف الله وتقيها ناقف الله يعني ايه ليه ليه اضط الله تبارك وتعالى لنفسه تشريف لهذه الناقف لأن النقف دي من اين يتبع من صخرة صالح عليه السلام وقف امام الصخرة قال له ذهات لنا جاء من يخرج من هذه الصخرة ازاي جماعة قاله هو تبع لن نؤمن لك يا طالح حتى تخرج من هذه الصخرة ونضط في الجبل حتى تخرج ناقة خرجت الناقة أنهم تمشي ناقة وشراس ثلاث فهم بيقولوا بأن بيقول ناقة الله فكذلك الله عز وجل يخلق الكلام ويصفه لنفس نبذ التشريف كلام الله يعني تشريف لكنه مخلوق في الحقيقة هذا كلامه ماذا يا أستاذ فكلامه أن الله تعالى مخلوق طيب كيف يرضون على قوله تعالى والله تعالى يكلم موتا امني انا ربه قالوا ان الله تعالى خلق كلامه في الشجرة مش بطور دي كان هناك شجرة التي من عندها كلام الله موتا مش كده فكلمه قالوا لا ده اللي كذبته مين قال الله كلامه في هذه الشجره فنطقت الشجره هذا كلام يا جماعه لا يقبل لا عقلا ولا شرعا لا عقلا ولا شرعا طب ليه يا جماعه لا يقبل لا عقلا ولا شرعا ده مش الله فيه لأن الله سبحانه وتعالى يقول إني أنا الله فالشكر لو قالت إني أنا الله ينفع يصبح لا يصبح ما عشان يصبح لكذا جماعة ماذا يقول آل السنة بقى في مسألة القرآن يقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوف القرآن كلام الله ليس بمخلوف قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله وقال يريدون أن يوذروا كلام الله وفي الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي والإجماع قال عمرو بن دينار أدرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه أي من التابعين منذ تبعين سنة يقولون القرآن كلام الله Marungan للحواليس حاجة دعونا فرقونا نسلو إيه بعد؟ ها؟ أجيبه يسلوح؟ لا يسلو. طيب خارقه في غيره طيب إذا خارقه في غيره فيكون المتكلم بالقرآن من؟ غير الله إزاي الله؟ أيوة يعني المتكلم يكون مين؟ الذي خلقه فيه، لأن المخلوق هو صاحب القرآن، هو الذي احترم، فبذلك لا يكون كلامه إنما كلام من خلق الله فيه، مقوم لعالمه. طيب، أذ، طيب، لو أنك لو أنك قلت أن الله خلق كلامه فيه. إذا الله يقول لأن الله لا يسمح من أي الحوادث ضييء أما أقول خلقهم في غيره فخلقهم في مثلا فإذا أنا تكلمت بالقرآن فتكون مصحف القرآن المتكلم شو المتكلم هو صاحب الكلام فأنا نفسي أو يكون خلقهم منفصلا من. القرآن بأحدها كده إيه مثل مثلا التبشيرة ليس لهم صدرة؟ لايك في جسم ولا في أتكلمكم صحيح كده؟ طيب هل ممكن أن يكون هناك كلام له جسم؟ لا يمكن أن يكون هناك كلام له جسم؟ إضافة لأنه طبعا أن هناك كلام يبقى لابد أن يكون صدر عن مين يا جماعة؟ <تصفيق> حسنتم، لابد أن يكون صدر عن متكلمة وليس هناك متكلم بالطران إلا الله سبحانه وتعالى. فين كل متأدب؟ شكله ومشكله. فكل كلام لابد له من متكلم، كما لا يعقل أن يكون سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر أو عليم بلا عين. صار ما أن هناك كلام يبقى لابد بد أن يكون متكلم هناك، صح؟ إذا كان هناك يعني رجل عالم لابد أن يكون عنده علم ولم يمكن يكون عالم وليس عنده علم ممكن لكنهم مفترض ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى أصب خلق القرآن اكتبوا يا جميع أول من اشتهر به الجهم بن صفوان أخذه عن شيخه الجهم ابن صفوان أفاده عن شيخه الجعد بن درهم الجعد ابن درهم آه ولقد صلّى الله أهل السنة عليه فقتلوا قصره خالد بن عبد الله القصري القصري اه القصري قصد الناس يا ملايذ انا عايز اقطع انتي بارك الله فيك انا اتفضل صح اليوم ثم نظر على المنعر خالد كان الأمير هو الذي يخطب فقال أيها الناس ضحوا تقدر الله ضحاياكم أيها الناس ضحوا تقدر الله ضحاياكم فإني مضحج بالجعد بن درهم فإنه جعل أن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبير إنه زعم أن الله لن يتقف إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم افادت المعتزله هذا القول ايضا وبرد فيه بشر المريطي بشر المريطي شيء يقول المعتزله حاضر بشر المريطي <تصفيق> نعم هذا القول أخذ هذا القول وخلص القرآن وكان بشر المريثي شيخ المعززلة أحد الذين أضل الخليفة البامون وجدد القول بخلق القرآن وجدد القول بخلق القرآن خلاص يا جماعة اي سؤال اي سؤال خلاص طب في حاجه مش يا جماعة؟ <تصفيق> مالو مالو <مسجل> حاجه لا ده <لا> بيذبح احنا كنا كنا هنا يبقى <تصفيق> ذبحه كان يوم بكره تقريبا مرحله المستشفى هنا <تصفيق> اي سؤال يا جماعة؟ طبعا يا جماعة الأخ اللي بيقول لماذا قالوا أن القرآن مخلوق مع أنه ليس هناك في القرآن ولا في الثلينة ما يزل على ذلك نقول يا جماعة إن هؤلاء المفتدع أرادوا أن ينزهوا الرفض فهم أخطأوا في مسألة إنهم شبهوا الله بالمخلوقين في ابتداء ليه الاهل واذا قلنا ان الله يتكلم اذا لابد ان يكون له فم ولسان يبقى كده بنشبهه بايه بالمخلوقين طب نقول ايه ونعني ايه, إيه؟ قالك نقول انه مخلوق وخلاص هو مخلوق ما هوش ف اقطب خطب تنزيه الرب سبحانه وتعالى احسن و اكبر تمام تمام هنتكلم شاء الله لسه لسه في تكمله الدرجه القايمه إن شاء الله هاي سؤال ثاني يا جماعه سبحان الله والله سبحان شاء الله تمام طب يا دكتور خالد ممكن بس بعد اذنك وحامل بيكله حذل بعثية دهنية وياه وحاطة محسن في حرمتي أو حرمته أول ثلاثين حذل ثلاثين حذل أربعين بعد بعث بعد بعد بحات عماتي غربية عماتي بزيه عماتي بلجيتية جميع عماتي سخية عماتي إيرانية قرابة أميركية أميركية ترى وين